دعاء الخروج من المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم